وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون